أتأمر الله فلا تتعجلون سبحانه نزل الملائكة بر. وتحملوا أفطالكم إلى بلد لم تكن والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه Wel zijn... دان وألقى في الأرض والذين <تصفيق> لا that أبو من حيث لا فأنقعوا السلم ما كنا نعمل من شوء أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خير ولا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 Gracias. على روشن إلا البلاغ المبين ولقد بعد عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان أرص على مدام لفضيله الَّذِينَ كَفَرُوا. <متحدث> الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوي أنتم في الدنيا أسنة ولا أجل لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى رَبِّهِمْ يتوكلون وقال الله لا تتخذوا إلى بدمته تع سن يا الله لا ظلمهم ما ترك عليها من دابة ما Ja. Right? هم الكذب أن لهم الحسن فَزَيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ لتبينا لهم لتبي يَرْقِلُونَ <تصفيق> فما الذين هضلوا برده فبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدت ورزقكم من الطيبات بنعمه الله يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون لا الله يظلم وأنتم لا تظلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر لا شيء ومن رزقناه منا رزقا أسنا هل يستعون الحمد لله بل أكثرهم لا يظلمون وضربا من مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر ولا شيء <اي Catholic serings> هل وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْ حَبَثَ Thank you. Waarom? وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخففوا I'm uh -huh. وظل عنهم ما كانوا يفترون عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على أولاء ولذ زلنا <تصفيق> وَتِنْ أَنكَدَتْ كُلَّتِي نَقَضَتْ ذُلَّهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ وَتِنْ أَنكَدَتْ تَأْخِذُونَ تخذون أيمانكم دخلا بينكم موسوعه قدم تذوق الشوء بما صددتم عن سبيل لفضيله <تصفيق> من محمد فكان طر Yeah. Amen. Uh -huh. موسوعه <تصفيق> about وما اختلفوا فيه وإن